عُتِلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَلِيمٌ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنْ بَلَوْنَاهُ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ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 لولا أنت داركه نعمة من ربه لنبله من العرائض وهو مذنون فجتباه ربّه فجعله من الصالحين وإياك الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن غول مجنون